الموقع الرسمي ل ف ض ل ة الشيخ محمد سيد, سيد حاج رحمه, رحمه الله ه هذه, لكم لكم هذه الحمد لله رب العالمين على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدأ بهديه بسنته واستقام على شرعه يقدم العالمين الامين يوم الجمع والدين عليكم المنطقة الحمد لكم والسلام ومن واستقام الجمع المستمعون الأكارم السلام والصلاة على رسول وعلى على إلى ك واستنى ورحمة رب ر ب و ت و أ ر ح ب بكم و أ ن ت م في رحاب إ ش ا ر ا ت برنامجكم الذي نعتز ونتشرف ب أ ن تكونوا معنا فيه عنوان حلقتنا عن لا تحزن في ا ل ق ر آ ن الكريم دائما ما يربط بين التدين والحزن ب ي ن و ب ي ن ا ل ا س ت ق ا م ة والهم ب ي ن والعنت و ا ل م ش ق ة وهذا من المفاهيم ا ل خ ا ط ئ ة جدا تجاه التدين ل ل أ س ف الشديد وفي حين أ ن ن ا نقول والذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب الشخص ل القلوب المستقيم ا ل م ت د ي قد أ د ى واجب ربه و أ ر ض ى مولاه والتزم ب أ و ا م ر سيده وانتهى عن نواهيها و يؤدي حقوق العباد في سخاء نفس و ط م ن ي ة و س ك ي ن ة نفسه ر ا ض ي ة وروحه ص ا ف ي ة وقلبه مطمئن و أ ع ض ا ؤ ه وجوارحه م س ت ق ر ة فهو أ ق ر ب الناس إ ل ى الفرح والهناء و ا ل س ع ا د ة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون و اذا ل الناس آ ي في صورتي يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في ة صورة موعدة جاءتكم قد وبرحمته ك ف ر و هو و خير مما م نظرنا إذا ن إ ل ى ا ل ق ر آ ن الكريم لوجدنا لو أ ن ك ل م ة لا تحزن بهذا اللفظ الصريح الواضح تعددت وتكررت في ا ل آ ي ا ت ا ل ع ظ ي م ة يعني ا ل ق ر آ ن ينهى عن الحزن ل أ ن الحزن لا يليق بالمسلم التشاؤم والعنت والقلق والاضطراب والخوف والاكتئاب و ا ل إ ح ب ا ط و ا ل ي أ س كل هذه مفردات لا تعرف إ ل ى قلوب المؤمنين سبيلا ألم يقل ولكن ه لا يقول ي أ س من روح الله إلا ا ل م ا ك ا ف ربنا و ومن ن يقنط من رحمة ر ه إلا ل ا ا خ س ر و ف ب ل ل ت ا يلا أ ق و حقيقة و ص ر ح تحزن ة كلمة بأن لا و ر د ت في ا ل ق ق ر آ ن في م ا م ان ت المقام الأول أ ك الله يقول لنا لماذا تاخذ وانت مؤمن ولا تهنوا ولا تحزنوا و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن إ ن كنتم مؤمنين بمعنى المؤمن لا يعرف إ ل ى الحزن سبيلا وتجده المؤمن دائما هو في استعلاء إ ي م ا ن ي و ط م أ ن ي ن ة و س ك ي ن ة ع ج ي ب ة إذن أ و ل شيء لماذا تحزن و أ ن ت مؤمن ما الذي يحزنك عندنا ك ل م ة تعلمناها من مدارج السالكين بين منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ل ل ع ل ا م ة ابن القيم يقول فيها من وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء ف أ ن ت مؤمن وجدت الله لماذا تحزن المؤمن لا يحزن إ ل ا في حاله و ا ح د ة إ ذ ا عصى الله ف إ ن ه يحزن ل أ ن ه فوت نصيبه من الله فمن وجد الله وجد كل شيء ومن فاته الله فاته كل شيء المقام الثاني لماذا والله يؤيدك وأنت تستشعر قربه ومعيته معي هذه الآية في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصرف الله إذ أخرجه الذين ومعيته معي اقرأوا كفروا هذه إذ تحزن وأنت تستشعر تنصروه نصرف ثاني اثنين سورة قربه أخرجه يؤيدك في فقد إ ذ هما في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن لماذا إ ن الله معنا هناك لا تحزن و أ ن ت مؤمن وهذا مزيد إ ي م ا ن فالمؤمنون على د ر ج اكثر ت أ المؤمنين بعدا عن الحزن أ ك ث ر ه م استشعارا ل م ع ي ة الله ولقربه سبحانه وتعالى نعم إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا من معه كان الله معه كان ما ع ه كل شيء ث ل ث الذي ما يحزنك تذكر بعض ا ل أ ش ي ا ء التي فاتتنا وندمنا على تفريطنا في م س أ ل ة من ا ل أ م و ر الدنيا قد فاتت فنعض على أناملنا أحد أخراكم وحزنا تصعدون تلون غيظا الله وعلا ولا والرسول يدعوكم يقول جل على في إذ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 ولذلك ل ا تحزن يعني ا ل ق ر آ ن ي أ م ر بالخير ويدعو إ ل ى ا ل س ك ي ن ة و ا ل ط م أ ن ي ن ة وينهى عن ضدها وينهى عن الحزن والحزن مع معالجه الحزن وقضاياه من بذورها و أ ص و ل ه ا فهو يقول لك أ ن ت مؤمن لا تحزن وانتم ل ت ج ولا ح ز ن ن و أ ت الاعلون إ ن كنتم مؤمنين يقول ويقول لا الله لك معنا تحزن إن الله معنا ويقول لك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم نعم رابعا من ا ل أ م و ر التي تدعو إ ل ى الحزن الشديد الضيق من انتقادات ا ل آ خ ر ي ن انتقاد الناس لك وكونهم طعنوك أ و ث ل م و ا في عرضك أ و انتقصوا من قدرك هذا يدخل عليك غما المولى عز وجل يقول قد يقولون يقول نعلم أنه ليحزنك نعم الذي لك ذلك كويس؟ و ل ا ت ح ز ن ع ل ي ه م و ل ا ت ك و ن من ا ي ق م م ا ي م ك ر ج ن يكون من اجل ح ز ن من أ س ب ا ب ه ا ل ك ب ي ر ا ل آ ن ت ح د ن ز ن ل و ن م ص ا ح ب ه و ص د ن اجل ا يكون اجل ا يكون م اجل ا ك و ن م اجل ا يكون ا ل ا ي ك و من اجل ان يكون من اجل ان يكون اجل ان ي ك اجل ان ي ك م ل يكون ت أ ل م أ ل م ش د ي د ك و ن من ل م ل ي ه ك ي ف ن د ف ع هذه ا ل م س أ ل ة ت أ م ر رب ا ل ع ب ا د هل سلم من ا ل س ن ة العباد أ ل م يقولوا يد الله م غ ل و ل ة قلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا أ ل م يقولوا الله فقير ونحن أ غ ن ي ا ء لعنه الله عليهم أ ل م يطعنوا في تقدير الله وتقسيمه ا ل أ ر ز ا ق لماذا أ ع ط ى فلانا ولماذا منع فلانا هل تجد أ ن العباد قد رضوا عن ربهم ا ل آ ن من اللطائف أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى س أ ل حاتما ا ل أ ص م قال له كيف أ س ل م من ا ل س ن ة الناس قال له أ ن تسكت إ ذ ا تكلموا في عرضك والا أ ل ي ت ك م وأن, لا يتكلم في عرضهم وأن لا تطلب منهم شيئا ما ت ق وان ل الحاجة و أ تعطيهم أ ن ت قال له ا ل إ م ا م أ ح م د ومن يطيق ذلك يا حاتم قال أ م ا و إ ن ك لو أ ط ق ت لما سلمت من أ ل س ن ة الناس وكان الحسن البصري يقول أ ط م ع ت نفسي في ا ل ج ن ة فطمعت و أ ط م ع ت نفسي في الليات من النار فطمعت وأطمعت نفسي في رضى ا لا ل ه ه فطمعت ط م ع ت و أ في رضى الخلق والسلامة ل س من ن تحزن ه خالقهم أنهم م فلم تطمع إني لما رأيت الخلق لم يرضوا عن خالقهم علمت مخلوق الخلق لن رأيت عن عن إني يرضوا يرضوا مثلهم لا تحزن, لا تحزن ولا تكو في ضيق مما يمكرون ومن المعالجات ا ل م ه م ة أ ن تعلم أ ن ه لا يحيق المكر السيئ إ ل ا ب أ ه ل ه و إ ن الله لا يهدي كيد الخائمين و إ ن الله لا يصلح عمل المفسدين شوف أ ي ز و ا ل شغالك بتحت تحت وزي ما بقولوا الناس في المؤسسات و ا ل أ م ا ك ن بتاعت الشغل وفي ا ل أ س ر والمكايدات يسموها الحفر إ ذ ا زول يحفر لك بيتحت تحت خليه خليه لربنا الخلقه يكفيك شره ويرفعك فوقه ت أ ك د من هذا الكلام وخذه مني ن ص ي ح ة في إ ش ا ر ا ت من ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ي تخلي زول يحزن الدنيا أ و ل ح ا ج ة أ ر ض ه ب ا ل ق س و ولك ربنا وما تتطاول كان يتطاول تتحزن ولا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج ا منهم ولا تحزن عليهم لدنيا دنيا ماشى ساكت ولذلك قال الله تعالى عن أ و ل ي ا ء الله الصالحين قال جل جلاله سبحانه وتعالى عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خير و أ ب ق ى يا سلام يا سلام لا تحزن في ا ل ق ر آ ن ك ث ي ر ة ولكن سنقف في آ خ ر ا ل ح ل ق ة مع بعض لا تحزن منها انظر إ ل ى العواقب والخواتيم دائما ما خذر الله نبيه وما ترك الله له وليه ابدا قال تعالى لموسى عليه السلام فرجعناك إلى أمك إلى كي تقرا عينها ولا تحزن نعم وقالت رسول الله لوط ل لما جاءت رسلنا لوطا وضاق بهم ذ ر ع قالوا لا تخف ولا تحزن ودائما الخوف والحزن مع بعض اي زل و بخاف يحزن ولذلك ا م ل أ قلبك يقينا ا م ل أ قلبك ش ج ا ع ة لا تحزن ل أ ن الله معك ولا تحزن ل أ ن ك مؤمن ولا تحزن ل أ ن الدنيا ف ا ن ي ة ولا تحزن ل أ ن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء ل لا اكون تحزن لأن الله ينصر جنده الله أولياءه أ ويؤيد بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه ا ل ح ل ق ة من برنامجكم إ ش ا ر ا ت سائد والسلاة الرب جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول والقادر جل ولكم لي ذلك عليه إنه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم